بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد لا اله الا الله اليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء هل قرعنا بابه وهل لاذنا بجنابه ووقفنا بعتبات بابه يا اصحاب الحاجات يا من تكالبت عليكم الملمات يا كل مكروب يا كل مهموم يا كل مظلوم اليس فيكم عين باكيه وقلب حزين اليس منكم من الضعفاء المنكوبين اين قلوبكم التي تشتعل ودموعكم التي تسيل اليس منكم عزيز قد ذل وغني قد افتقر وصحيح قد مرض انتم والالاءك الى من تلجؤون ومن تنادون ومن تشتكون أيديكم إلى من تمدون اقرعوا ابواب السماء وجدوا في الدعاء فالدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض وما قرعت ابواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء اقرعوا الباب واكثروا القرعه والالحاح فانه يوشك ان يفتح لكم اياما ليس ليمن مجير من مجير بعفوك من عذاب استجير بك استجير ايا من ليس لي من مجير لي مجيرك من عذابك وكلامك هو الذي السحاب وما خاب يا رب من املك الله جل وعلا العفو احب إليه من الانتقام والرحمة احب إليه من العقوبه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته الفضل احب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع اذا بادر اخي بقرع الباب وانت الذليل الحقير اضرع إلى العلي الكبير تضرع الاسير بقلب كثير اقول يا اله العالمين يا اكرم الاكرمين عبدك اسير الخطايا صاحب الاخطاء والرزايا واقف ببابك يقرع ابواب رحمتك الخير دابك والحكم حكمك وانت ارحم الراحمين هذه ناصيتي الكاذبه ناصيتي الكاذبه الخاضيه بين يديك املجا منجا من منك الا اليك اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال الخاضع الذليل واسالك سؤال الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورضي ملك انفه وفاضت لك عيناه ربنا لا نهلك وامترجاؤنا ربنا لا نضيع وامت املنا ربنا لا نذل وامت ملاذنا يا ذا النعم التي لا تحصى ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي ندعوك في كل لحظاتنا وفي كل اوقاتنا فاستجب يا ربنا دعاءنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا بحديث ابي, أبي الدرداء رضي الله عنه قال جد في الدعاء فانه من يكثر قرع الباب فانه من الباب يوشك ان يفتح له لا تياسن وان طالت مطالبه اذا استعنت بصبر أن ترى فرجا اخلق بذل الصبر اي حظا بحاجته ومدمن القرع للابواب أن يلج ذكر احد العارفين عن ابن القيم رحمة الله عليه أنه راى في بعض السكك باب قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وامه خلفه تطرده حتى خرج فاغلقت الباب في وجهه ودخلت وذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يأوي إليه إلا والدته فرجع مكسور القلب حزينا وجد الباب مرتدا مغلقا فتوسد وضع خده على عتبه الباب فنام حتى خرجت أمه فلما راته على تلك الحال لم تمتلك إلا أنرمت بنفسها والتزمته فاخذت تقبله وتقول يا ولدي أين تذهب عني من يؤويك سوايا الم اقول لك لا تخالفني ثم ضمته إلى صدرها وادخلته إلى بيتها تاملوا في هذه الام وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ارحم بعباده من الوالده بولدها فاين تقع رحمة الوالده من رحمه الله التي وزعت كل شيء قدمت لكم هذه الماتان ابتدا احلى حياه <تصفيق>